أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ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 إلا إبليس لم يكن من الساجدين